غير المرضو بعليهم ولا الضالين آمين. آمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا أَمْدَيْنَا مُسْتَعِينًا إِنْ مَا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس وكان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفكيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون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 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُخِّرَ لَهُمۡ فَیَخُوضُونَ وَیَلۡعَبُونَ وَإِذَا مَسَّهُمُ ٱلضُّرُّ یَنظُرُونَ إِلَىٰ ضُرِّهِمۡ یَسۡتَغِيثُونَ ۗ وَلَوۡ شَاءَ ٱللَّهُ لَزَهَقَهُمۡۚ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٍۗ وَٱلَّذِينَ عليهم ظلالها وذللت قطوفها تهليلا ويرطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويصطرن فيها كأسا كان لزاجها زوجبيلا عينا فيها تسنى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤم أنثورا وإذا رأيت ذنبا فَأَيْتَ نَعِيمًا وَفُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمُ الثِيَابُ سُندسُ سِنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقُ وَحُلٌُّ وَسَوَرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَحُلٌُّ وَسَوَرٌ مِنْ فِضَّةٍ هذا كان لكم جزاء ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا